وتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشقت وإذا الجحيم سعيرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحبرت فلا أقسم بالخنث الجوار الكنث والليل إذا عسعث والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين